سبعة. استمع إلى الكلمات وكون جملا مفيدة كما في المثال ثم اقرأها. يبدأ الصلاة دقيقة. ينتهي الدرس ساعة. يبدأ العطلة. أسبوع ينتهي العام يوم يبدأ شهر رمضان شهر ينتهي الفرصة دقيقة